سهرت بصفحاتك تاني لقيتك ضوّن اللي وراك انا لاهي معك تاني لقيتك الخوراجي هلا يا حب يا نوال هلا يا دايتي مشتاق multimедніший dwarf worship любия ліше тайoso